أولاً السجن فسجن مرتين مرة في سجن الحسكة والأخرى في سجن القلعة الحسكة ما تعرف الحسك بيطلق على الشوك، تمام حتى عندنا في مصر يقول لك ايه ها ولان هذا يتحسوك فالحسك وسجن الثانية في سجن القلعة وقد دام سجنه لأشهر بلغت كم؟ ثمانية أشهر هذا أول نوع من الابتداء قلعا هناك سجن القلعة ثانيا الإقامة القبرية فقد منع رحمه الله تعالى من الخطابة وحددت إقامته الثالثة ابتلية بالضرب حتى ضربه بعض المهوسين وأطلق الرصاص على سيارته مرة أخرى. والرابعة ابتلي بالخروج أو بالهجرات المتتابعة من قطر إلى قطر فأخرج أول الأمر من ألبانيا صغيرا وسكن سوريا ثم أخرج منها إلى بيروت ثم إلى المملكة وأخرج من المملكة وكاد يدخل الإمارات إلا أنه منع في قصة مبكية لما تقرأها جلس خمسة عشر يوما على الحدود الإماراتية ليؤزن له بالدخول ومنعته السلطات من الدخول في الوقت الذي يمكن أن يستقبل فيه تافه ومطرب مخنس استقبال الفاتحين في أكبر صالات الاستقبال في المطارات ويقرأ له استقبال رسم ولست أنسى يوم أن جاء إلى بلادنا الهندوس الكافر المسمى باتشان هذا وكيف استقبل استقبال الفاتحين حتى أغشي على النسوة وذهب الآلاف ذهب الآلاف إلى المطار ليستقبلوا هذا الهندوس الكافر اللي كل مؤهلاته في الدنيا إيه؟ انه بيغني كل مؤهلاته في الدنيا إيه؟ انه يجيد تقبيل الممثلات كل مؤهلاته في الدنيا إيه؟ ممثل فارغ يعني يضرب بيد كده مية يوقع وقبل ما يمد اليد الثانية يوقع نصف دار السلام والناس يصدق ما ساقين هذه كل مؤهلاته في الحياة لك رجل الذي يحمل في صدره هذا العلم الضغط الذي ليس مثله علم على الأرض يجلس خمسة عشر يوما رجاء أن يفتح له وأن يستقبل الله أكبر وسأذكر لكم في ذلك قصة مشهورة لرجل اسمه عراك ابن مالك وكان من المقربين جدا لعمر بن عبد العزيز فلما تولى يزيد بن عبد الملك الإمارة وهو على قاعدة رجال العهد القديم لا يصلحون للعهد الجديد فأقصى عراق ابن مالك عند مشق فادخله بلدة مهجورة فكانوا يدعون ليزيد يقول جزاك الله خيرا أنك أخرشت عراقا لنا ليه لأنه لما عندهم نفعهم بماذا بعلمه وانتفعوا به فكانوا يدعون ليزيد فهذه من سور الثلاثة الشيخ حتى كاد أن يخرج من الأردن في قصة مبكية أخرى طبعا الوشاورة فوشوا بي عند الملك حسين عاف الله عنه فأصدر قرارا بإخراجه من الأردن فلما بلغ القرار بعض تلاميذه وهو أبو مالك محمد إبراهيم شقرة وأبو مالك هذا كان يعمل مستشارا للملك وكان في أمريكا فجاء من أمريكا مباشرا ودخل على الملك اسمع لا شوف القصة الرائعة خوف الملك بماذا؟ قال له أيها الملك هذا الرجل أحبه الناس وانتشرت ترجمته في الآفاق دنيا كلها بتحبه فإنك إن تردته تحدث الناس أن الملك حسيني طرد وسوف يكون لك ذكر سيء في الناس يتحدث الناس أنك طردت له العلماء فأصدر قرارا آخر ملكيا بإبقاء الشيخ فين؟ في الأردن وعدم إخراجه من المرض سبحان الله في قصة أخرى ممكن ذلك لا أنسى كلمة رائعة أرسل إليه الشيخ الغدالي محمد الغدالي عفى الله عنه رسالة له نسكركم على البعد فنسكر فنسكر حمايتكم للسنة المشرفة والزود عنها وآنتكم الله في هجراتكم المتتابعة من قطر إلى قطر ولا يخفاك. ثم أخذ يعزي بأن هذا طريق من الصالحين وهو طريق الابتلاء وكذا، فهذا من ابتلاءات الشيخ الهجرات المتتابعة من قطر إلى قطر. قلت ومن الابتلاء المرض، والشيخ رحمه الله تعالى. كان صاحب مرض في بعض اليوم أو في بعض الأيام جلس أربعين يوما لا يأكل من شدة المرض ولا يشرب إلا الماء رحمه الله طيب التعليق على هذه القطع من الترجمة أولا الابتلاء حتم في حياة الأنبياء والمرسلين والصالحين والعلماء ألا ترى ما قال له ورقه ويا ليتني جزعا وحيا إذ يخرجك قوم بولد أنت مش رايح للإيه؟ للراحة من تش رايح للراحة واستعدا تريح للابتلاء والإخراج اللؤى ومخرجيهم أو مخرجيهم لما جاء أحد مثل ما جئت به إلا عودي إلا عودي هكذا من أول يوم الناس لا تصفق إلا لمن إلا للفاشل الناس لا تصفق إلا لمن وعلى قدر فشله على قدر ما يشتد تصفيق على قدر فشله على قدر ما اشتد التصفيق فأقول الابتلاء حتم ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى المرء على قدر دينه وحياة العلماء حياة العلماء هي مسلسل عذابات وآلام وأوجاع لا ينتهي وإن سألت عن الحكمة حكمة الله في الابتلائي ليه ودائما نسأل نفسي لماذا يا رب يعزب المسلمون يجوع المؤمنون ولا يجوع الكافرون الكافر يأكل حتى تمتلئ ماذا بطنه وتنتفخ وأوداجه يمرض المسلمون وقد يمرض الكافرون ولكن ليس كمرض من المسلمين مرض إلى غاية الآلام والأوجاع لماذا يا رب كلما تفتح شوف نشرة أخبار مات عشرين مسلم مات مش عارف أصيب جرح سبعون مسلما العراق الصومال فلسطين كل ده في بلاد إيه الإسلام والبعد عشرين الكفرة في كل بلاد العالم إيه أمنين مطمئنين منعامين ما هي الحكمة وده اللي جعل عمر يستغرب قال له أنت رسول الله بالذي أرى حصير يؤثر في جنبك وكسر وقيصر البعيد هذا في نعيم مقيم وراحة أبدية وما ان بارد فحكمته الرائعة قال يا عمر أما ترضى أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا هذه هي قسمة ربك والآخرة خير وإيه ما خليهم يشبعوا بالدنيا هي تساوي ما تساوي جناح بعوضة. عند الله عز وجل أفضل نعيم فيها من اللباس انتقه انتق دودة حريض وخير ما فيها من الشراب تنتق حشرة شوف قمة نعيمها من الدود ومن الحشرات حكمة ربنا في ذلك ثانية الإمامة هذا الابتلاء هو الذي صنع إمامة الشيخ الألباني أما قال الله لإبراهيم إني جاعلك للناس إمامة اقرأ ما قبلها وإذ ابتل وإذ ابتل إبراهيم ربه ولذا إبراهيم هو إمام الأنبياء وأبوهم لماذا؟ ابتلي صغيرا حرقوه وانصروا آلهتكم ابتلي في أبيه لأرجمنك لا وأهجرني ملي ابتلي في نفسه حرقوه ابتلي في ولده إني أرى في المنام أني أزبحك ابتلي في امرأته إذ راودها الجبار عن نفسها ابتلي ابتلي كبيرا عليه عليه الصلاة والسلام شيخا كبيرا وابتلي صغيرا ابتلي في أسرته إني أسكنت من زرياتي بواد غير ذي زرع ابتلي في كل, في كل شيء في نفسه في أبيه في ولده ابتلي صغيرا ابتلي كبيرا ذلك قال الله إني جعلك للناس إماما ولماذا شيخ الإسلام ابن تيميا هو شيخ الإسلام وهل خلت الدنيا من مشيخه وقد كان في زمان ابن تيمية من هم ماذا من هم قرناء لابن تيمية كان الإمام المزي موجودا لكن ابن تيمية ابتلي ما لم يبتلى من غيره فالإمام لم تكن إمامة علم وفقط إنما هي إمامة علم وماذا وابتلاء ولماذا الإمام أحمد هو إمام أهل السنة لماذا؟ لأن أحمد هو الذي ابتلي ما لم يبتلى من غيره وإن ابتلي الشافع وابتلي أبو حنيفة وابتلي مالك لكن أحمد كان أعظمه ماذا؟ ابتلاء فالابتلاء حكيم الفائدة الثالثة اصنع من الليمون شرابا حلوي يا ويل الإنسان من العكس شوف الشيخ سجن لكن دخل السجن وكأنه يقول فضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبله ماذا العزار فأخذ معه صحيح الإمام مسلم فخرج من السجن بمختصر صحيح الإمام مسلم ما دخل السجن للعجز والبكاء والويل إنما دخل السجن للعلم حتى أن إدارة السجن سهلت له ذلك ودعي مدير السجن قالوا له الشيخ ده طالب علم ومش هينفع يشتغل كده قال لهم المفروض قالوا له توفروا له لمبة واللمبة تنزل فين إليه حتى يستطيع القراءة والكتاب قال نفع سبحان الله ولكن على شرط على حسابه ما عندنا نحن نفق لهذا قال له ما في مشكلة على حسابي. شوف الشيخ اصنع من الليمون حتى أنه أحدث في السجن رحمه الله تعالى أو أنشأ سننا كثيرة من سن الصلاة الجماعة والجمعة بل إنه رحمه الله تعالى منع المساجين عن الانشغال بماذا بما لا يفيد من اللعب كان دايما يأخذون أوقاتهم في لعب الكتشينة والضمنة والكلام ده منع كل هذا وجعلهم يشتغلون بذكر الله والصلاة وتعليمهم العلم فعلا العالم كالغيس في أي مكان نزل نفع رحمه الله تبارك وتعالى شوف إصنع من الليمون شرابا إيه شراب حلو الفائدة الخامسة استعن بالله ولا إيه ولا تعجل ياك أن تضع يدك على خدك أو تضع خدك على يدك الطريقة إيه النساء فتجلس تندب حظا أو تشكو وقد قيل اذا كنت تبكي لعز قد مضى هي هاتا هي هاتا ان يرجعه اليك تندم اذا كنت تبني لعز قد مضى تبكي لعز قد مضى هي هاتا هي هاتا يرجعه اليك ماذا تندم وما اصدق ما قال الاخر وان من الشعر لحكم قد ينعم الله بالبلوى واتعظوا وقد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتل الله بعض العباد بالنعم ونردكم على خطفة كانت على هذا المنبر عنوانها يا صاحب الهم عنوانها يا صاحب الهم إن الهم انفرج ففيها بيان حكمة الابتلاء وحقيقة الابتلاء الضائعة رحمة الله على شيخنا صد أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. سأتكلم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن بسم الله نأتي إلى الفائدة رقم كم الخامسة السادسة يا ويلة يا ويلة هابيذ من قبيل ولا زالت سنة باقية وابن آدم الأول لا زال ظله في هذه الأرض وحقده الذي لا ينتهي على أخيه فسجن رحمه الله تعالى وشاية من بعض العلماء وترد وطرد لفعل الحسد الذي حرق صدور أخوامي والسلطانها هنا وها هنا معذور لأن الأشياي ملائه أزنة والشيخ رحمه الله تعالى مظلوم مصدور وصاحب عبد الله بن عمر وصاحب عبد الله بن عمر الذي قال أنام ولا أحمل في صدري غشا لأحد غير موجود وصدق عبد الله بن عمرو هذه التي بلغت بك وهذه التي لا نستطيع فهذا سبب سجنه وشايت بعض أهل العلم ماذا به رحمه الله وهذه الفائدة الخامسة الفائدة السادسة ما أبطل حجة الباطل فليس ينزع إلى القوة كما قال إبراهيم لقومه هل يسمعونكم هذه الحجة استدعون أو ينفعونكم أو يضرون حجة أجيبك فكان جوابهم حرقوا وانصروا آلهتكم فالباطل فقير الحج بل لو قلت عديم سقيم الحج عديم فلذا ينزع إلى ماذا إلى القوة والسلطان ولكن أين هم وأين الشيخ الألباني يعني أين خصومه أين أعداءه وأين الشيخ الألباني فشيغ الألباني مشهور مسكور محمود وأما هم فلسان حالهم يقول يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل الألبان فأصبح من النادمين من الخاسرين فاحذر أن يأكلا الحسد صدرك وأن يتمكن الشقد من قلبك فيفسد عليك إيمانك ودينك واسكر في ذلك دائما الرجل الذي قال أنام ولا أحمل في صدري غشا لأحد فبها سبق إلى جنة ربك وسبق العابدين من أمثال عبد الله ابن عمرو. وهو الذي يفعل ويفعل ويفعل ولذا قال الله إلا من أتى الله بقلب سليم إلا من أتى الله بقلبه الله بقلب سليم هذا الذي جعل الرجل يتأبط بيده شوف يأخذ سك الجنة بيده وهو لم يزل حيا على, على الأرض ومن الذي ختم له سك الجنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خاتم له وصق له الجنة بماذا؟ بيديه وثلاث مرات يطلع عليكم رجل من أهل الجنة طلع عليكم رجل من أهل من أهل الجنة فرحمة الله تبارك وتعالى على الشيخ وإلى الحصة الأخيرة أولئك أبائي وعنوانها